هذا يقول ورد في جامعه الترمذي حديثان في لبس الصوف وقد احتج بهما بعض الناس على ان لبس الصوف في الشتاء عباده والله انا ما اعرف هذا ان لبس الصوف في الشتاء عباده احنا نعرف ان لبس الذي يدفئ في الشتاء مطلب فطري غريزي نعم